وما جعل أزواجكم لا يتظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق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 وازواجهم وامهاتهم واولى الرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا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 فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت لبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الغنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الرحيم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 رَأَى الْمُؤْمِنُونَ لَحْظَا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صادقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 وكفى الله الأؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب Firqa, takutulun, dan tersirun, firqa. Wa aurthakum Allahum wa diyarhum, wa amalhum, wa alhamtatuha. Wa kana Allahumala وردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردنا الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله أعد للمحسنات منه كن أجرا عظيما يا نساء النبي إميات من كن بفاحشة مبينة يضع عف له العذاب ضع فعيل وكان ذلك على الله يسير وَمَن يَقُنُّ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّةً وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ أحد من النساء اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 إن المسلمين والمسلمات والمومنين والممونات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 جناك هالك إلا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرأ وكان أمر الله مفعولا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 يا ايها النبي اننا امسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا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 أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبناتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي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 بذل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آل رنا ضرين إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كأيذى النبي أَفَيَسْتَحِي مِنْكُمْ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 وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيء أنا وتخف فإن الله كان بكل شيء علیم لا جناح عليهن في ولا نسائهن ولا ما ملكتي مالهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائهن يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُوذُونَ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا يا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 أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقديلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل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 فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا لما نتعالى السماوات والأرض والجبال فأبينا إيحمنها وأشفقن منها